امريت ده لما قلبي ليت واتمنى تكمل حياتي معاك هتكون حبيبي هنا او هناك هتفضل عيني تشوفك ملاك حي او يبقى معنى بلبس باقي هناعيش حياتنا بيحسس بيدي عشان تبقى دايما معايا سعيد.